تعليمه بالكتابه وجب بالكتاب تعليم الجاهل امر لازم على المسلمين وعلى طلبه العلم عليه على طلبة العلم أن في, هذا في الله في الجهال في الله أقول في الله كثيرا من الناس قد لا يعلم من هذا الا الدعايات يعني لا يفعل هذا الا للدعايات فإذا ما قلت له اريدك ان تعلم ناس يقول نعم ده بس طالما ان هناك دعايات طالما أن هناك شهرة طالما أن هناك ظهورا طالما أن هناك ان هناك نفوذا وكثير من الناس هم مفتونون في حياتهم بهذا بحب التصدر والشهرة والظهور والتقدم في الامور ويمضي حياته باحثا عن هذا يمضي حياته مجاهدا في هذا وهذا يبين ليس في اوقات الايش في الاوقات العاديه ولكن في اوقات الجدال كيف في اوقات الجدال يعني إذا ما منع تقدما ما أو إذا تقدم غيره عليه فهمت هذا لا سيما اذا كان ينظر إلى هذا الغير أنه مثله او انه اقل من هنا كثير من الناس ربما يصل به الأمر الى أن يصير كالمجنون نسأل الله العافيه أو يكون عنده انواع من الحقد والحسد والسوء والعياذ بالله حتى يأكل الحسد والحقد والسوء كبدا نسأل الله العافيه عرفت هذا لانه ماذا لانه منع شيئا هو يريده منع جافا هو حريص عليه منع عشره هو حريص على ما يتعلق به اورى غيره تقدم عليه راى غيره تقدم عليه او نال ما لم ينل هذا كثير جدا في المتنافسين في المتنافسين في المتحاسدين في المتسابقين في المتسابقين في المتطاولين الذين يتطاولون الى كذا الا غيره فضل عليه او تقدم عليه أو اعطى ما لم يعطى أو نال ما لم ينل كأنه مات بل ربما كان الموت خيرا له من هذه من هذه الحاله التي يكون فيها والذي يقطع فيها الحسد والسوء والحرص على الدنيا كبده ونفسه نسال الله تعالى العافية فكثير من الناس إذا ما قيل له اجلس علم هؤلاء الذين لا يستطيعون قراءه الفاتحة علمهم قراءه الفاتحة تريد تعلم ثلاثه من الجهال الذين لن يعرفوا لك قدره ولن يعرفوا لك شانه تعلمهم الفاتحه من ينتفذ من ينتفذ إلى هذا من يصبر علم هؤلاء قراءه الفاتحه من يصبر الا إذا كان شخصا متضعا جدا فيقول فرصه وجدت اخيرا ثلاثه لتشيخوا علي فازلت موعد هنا يعني شيء هكذا والله يا اخوان وانا لا اقول هذا الكلام حتى يظن الجالسون انهم من هذا مبرؤون انا اقول هذه الامور ابحثوا عنها بينكم ابحثوا عنها في انفسكم لما اقول بينكم يعني لا يعني بعض الناس ينظروا عمانهم هو الذي الجوار ينظر يمين ولا يسار لا انا اقول ابحث انت ابحث انت في نفسك أنت لا شان لكم على هذا تتكبر انت جاهل بكذا وجاهل بكذا وتعلم من نفسك ذنوبا وتعلم من نفسك اثاما وتعلم من نفسك خسه وتعلم من نفسك وضاعه وتعلم من نفسك حقاره مع هذا تتكبر تتكبر فهمت هذا؟ وقف لا اتكلم عن غيرك انا اتكلم عنك انت كل شخص ينظر إلى نفسه والله يا اخوان ربما تجدوا انا ربما انا لا يصلح ان اتكلم لكن ربما كلامي يكون صادقا في اخر واحد من الموجودين يمكن ان يظن به أنه يتشيخ لاننا لا نتكلم طبعا الناس يبحث يقول ربما هو يقصد فلانا يتشيخ. فلانا يتشيخ ربما كان كلامي متعلقا باخر او يصدق يعني في اخر واحد من الموجودين يتصور انه يتشيخ لانه فعلا يتشيخ بالباطل والله والله يوجد ناس حقراء جهلاء بلال امثال ويتصدرون يتصدرون لما يجدون الفرصه يعني ما قران لا تدري يكمل الجزء الاخير فاهم لا فام لا فدين ولا في الدنيا احوال وامور واخلاق يعني الا ما يكون صفر ما يقارب الصفر ومثل هذا ترى هو يتصدر في مكان فارج انا لماذا لقد لا يليق الان انني استخرج الناس وفي الجالسين اقول انت فيك كذا بحسب ما اعلم وانت فيك كذا بحسب ما اعلم وانت فيك كذا بحسب ما اعلم لا يصلح ولكن بالله عليكم افهم لانه ليس غرضي ان ليس غرضي الآن انني مغتاظ من شيء اريد أن انفس غيظي فانا فيصل في الدرس لا انا غرضي نصيحه غرضي نصيحه اريد ان تكون النصيحه في محلها كيف تكون النصيحه في محلها بان تكون للجميع كل شخص ينظر في نفسه كل شخص ينظر في نفسه يبحث أين هذه المكامن اين هذه الامور صحيح وكثير من الشهوات الخفية اصحابها ليسوا متفتين إليها ولهذا هي مركبة فيهم متحكمه فيهم مسيره لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله واضح وأنا لماذا أتكلم واشدد في هذا الامر واكثر من مرة لأن هذا من فتن الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله من فتن الزمان العظيمه فايس ترى ان اكثر الناس والله يستغفر رب بياتي والله يعني نا ترى ناسا ولا ك الاش وتصدر الواحد منهم ك هؤلاء الذين كانوا يقولون لجاهل مثلهم او هو احسن منهم انت لماذا ليس لك مسجد إلى الآن لابد ان يكون لك مسجد واحد كان حت تتصدر فيه وايش وتعيش الدور كما يقال معك والله شخص نياتي هنا لا يستطيع لا يجد مجالا كثير كبيرا احيانا لكن لا يجد مجالا كبيرا للتكبر لكن هو يذهب الى قريته يذهب الى بلدته هناك ماذا يعيش عليهم دور الشيخ العلامه الكذا والكذا وكذا وكذا او يعي او يقولوا لا بعضهم يعتقدون ان يقول هذا عالم جهله جهله جدا اقول هذا عالم فهمت ايش ايش شخص يتكلم في الدين ويرونه واثقا من نفسه يقولون هذا عالم ولا عاجبهم عندهم من هذا ما عندهم شخص هو تسال عن ما حال فلان هل هو من طلاب العلم نقول هو في الجمله جادل اذا اذا هناك في, بلد في بلدي أهل الناس في بلدي يسالون عنه هذا عالم صحيح تبارك الله فيكم ارجو أن نحرص على أن نكون معلمين للمسلمين مع التواضع لله رب العالمين ومع الاخلاص لله رب العالمين ولهذا علامات انا الآن يمكن انني في مثل هذا المجلس ها الناس لا يعرفون احكام الصلاة لا يعرفون احكام الطهاره واحد بكتاب الرساله لامام الشافعي او لا اله للترمذي او أي كتاب يعني يرى انه قوي وتكلم فيه والحمد لله استطيع ان اتكلم فيه فهمت والاخوه يكتبون نايم يسون يخرج عندنا في النهايه ناس يحققون ويعلقون ويتمحدثون ويتمجدون كان يا داون انهم محدثون وانهم مجتهدون وهم بالقران تاركون وبالفقه باهم احكامه جاهلون وان لله وانا اليه راجعون هذه المشاريع السيئه في التعليم اساسها فساد اصل التعلم اساسها فساد اصل التعلم شخص ما يتلقى العلم على وجهه ولا تعودت ولا تردد ولا تعلم أنه ينبغي ان يكون لنفسه هاضمه ولنفسه لائمه ولها ليس مقدمة ما تعلم هذا تعلم الاقدام وترك الاحجام ولا يتاخر عما يحبه من الأول بل يسارع فيه وما انت وضعه الناس في أي موضع وضع نفسه ولو كان هذا الموضع لا يتطاول اليه من هو أكبر منه ومن هو اعلم منه ومن هو ادرا منه لكن هكذا كانت الظروف فقتحم الامر من غير خوف واضح لتعليم المسلمين مع الاخلاص لله رب العالمين وبذل الوقت لهم هذا يا كان ببعض الاخوه تقول له داي اعن هؤلاء اخوانك هؤلاء في ان يتعلموا الامر الفلاني او ان يدرسوا او ان يقراوا القران او ان تصحح لهم قراءه القران كل ليس عندي وقت هو عنده احياء كثيرا في فتن كثير نقاء عنده وقت لل ايش للكلام الفارغ لما لا يفيد للضياع للتضييع لكن انت عند الشرع عند الامور التي ينالوا بها الثواب يقول ليس عندي وقت او انا انا انا انا الان شيخ كبير وارى نفسي كذا و أو ما على حسب ما يرى نفسه انا طبعا ترى هذا من هذا الذي يرى نفسه بعض الاخوه الطيبين انا ادري يقولوا كيف هذا لانه انت ربما لا تدري في الواقع في الواقع المرضى كثيرون صحيح ان انا رايت بنفسي شخصا و واحد حضر مع بعض ال الدروس او الخطب من قبل ما هذا ذكر لي انه وقف مره يعظ الناس فقال انا فلان ابن فلان وانا من اهل البيت ولست بالمهدي وقلت احب ان اكون المهدي كان يحب ان يكون ولكن هو ليس المهدي صعد فادى لما يقول الاما كان يحب أن يكون المهدي فبالتالي اذا انت هو ماذا يرى نفسه في الواقع انت ما تقول مجنون مريض ممسوس مصاب بان هو كذلك ماذا تريد لكن هو هذا ايش وترى ناسا مثل الانعام لم يعني لم يصرف على الاقل هم مثل الانعام ترى هم يسمعون لكل من هب ودب حتى لمثل هذا مضروب في راسه نسال الله العافية يوجد ناس يسمعون الافتهاء المضروب او لا يوجد يوجد صريح انهم مضروبون هان الله العافية هل هل هم جن يصدقون من يقول لهم شيئا يعني اذا جلس اليهم شخص وقال لهم ايها الناس لا تعرفون من انا انا رجل عالم كبير ولا انا رجل عالم كبير لانه قال لهم هذا فيدا جلسوا وانا قلت لهم لا انا حقيقه أنا طالب علم صغير لا انا طالب علم صغير لكن هذا عالم كبير هذا قال وهذا قال من قوله ما هذا فهمت هذا ربما انا طالب علم صغير وانا هذه الحقيقة لكن هذا الثاني ليس طالب علم اصلا فهمت لا يصدق عليه هذا كما قلت لكم من قبل في بعض الناس انا لا اتكلم فيهم لانني يعني اعتبر نفسي شيء انا اعتبر نفسي صفر لكن اعقلوا تحت الصفر ماذا نصنع قلت لينا بناس هكذا يعني فعلونا ف فعل... والله فعلا اخلاقا واحوالا تحت الصفر اليس كذلك وماذا نصنع فاذا هذا في الواقع يندر هذا الذي يعلم المسلمين وهو مخلص غير ماذا غير متكبر وانت فكر مره انك تجمع ناسا في حلقه فيها خمسة، 6 10 انظر في نفسك هل ترى نفسك فيها شيء أو لا ترى كما ذكرت لكم بعض السلف هذا خالد بن معدان الشانيكه يشتنع ثلاثه وفقا لثلاثه يقول فهم يقوم ليس مثل ذاك العصري الذي يجتمع ال 500 كلها يصضح انا لاذا بما كان في 50 يعني اغلب المكافي الاف وفيه ساوند والسماعات وصدى الصوت حتى ايش؟ يقولون الكلام ياثر الكلام ياثروا ليش؟ في إيش؟ في المكان يعني ولا بده ياثر في الانسان او لا يؤثر يقول ان تعليم الجاهل امر لازم على المسلمين وعلى طلبه العلم فيعلم بالطريقه الممكنة بالاشاره او بالكتابة حتى تبرئ الذمه وحتى يعرف دينك افهم هذا الكلام وافهمه لاخرتك لان بعض الناس حتى لما نتكلم في هذه الموعظه يفكروا في الدنيا حتى في هذه الموعظه يفكروا في الدنيا لا يا اخي فكر في ما اتكلم فيه لاخرتك وليس لدنيانا وعلى منام الا في الدنيا قد تمر ولا يلتفت إليها كثير من الناس ولكن الله تعالى عنها ليس غافرا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فلا عنك الدنيا وما فيها و و و واستعد لذاك اليوم الذي تريد فيه أن يكون في حسناتك تعليم المسلمين الجاهلين ولا تريد أن يكون في سيئاتك الاستكبار على العالمين او ابتغاء العلو في الأرض أو اراده التكبر في الأرض والعلو على عباد الله اليس كذلك تحب لا تحيد اذا انت اجتهد تجتهد في أطر نفسك على الصواب بالنسبة للامر الأول وفي ابعاد نفسك عن الخطا والانحراف بالنسبة للامر الثاني لأن المساله في كثير من الاحيان تكون مركبه لان بعض الناس يقولون انا لن أفعل شيئا اذا الآن قلت انا لن أفعل شيئا وتركت المجلس وقمت انا اخشى ال اخشى لي ان نكون آثما من شره نكون آثما عند الله ان الله يسالني صحيح واذا جلست وقلت انا ساجلس ولكن ساكون كذا واتم يعني اتمدد وتماديت وتكبرت هذا الاسم لا يقول الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر مثقال ذرة من كبر لن ثم ان يكون عندك كل الكبر انا جذا كان عند او كثير من الكبر ربما اذا عندك كثير من الكبر لن يحتملك احد صحيح لكن عندك ذره بعضك ربما ونسل الله لا يكون كذلك ربما كان بيننا من عنده ليس ذره واحدة انه ذرات من الكبر تقرات من الكبر ولا الذي عنده ذره أو ذرات أو ليس عنده هل مكتوب مكتوب على وجه مكتوب على قلبه هل يعلق هنا مثلا بادج هكذا يضع كبر ذره ذرتان لا يوجد يوجد هذا الكلام ثم انت لست متكبرا الان ربما تتكبر غدا ربما ستتكبر غدا وكان لما بعض الناس من قبل راهو يتكبر حتى على معلمه ويسيء الكلام والادب معه قل هذا اذا يوم من الايام خطب ناس سيدوسهم بقدمين صحيح يعني اذا خطب ناس سيدوسهم بقدمين يعني اذا قمت الان انت عندك معلم وهذا المعلم قد احسن اليك في الدين وربما من طريقه جاك احسانا في الدنيا أيضا ثم انت تتكبر عليه اذا غدا اذا انت احسنت الى ناس في الدين أو في الدنيا ماذا ستفعل بهم ها ماذا سايق كل انا تفهم هذا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر شخص يقول اه هذا هو يتكلم هذا الكلام يقصدني مثلا شخص جالس او ربما لا لا انتبهوا موجود في الدرس اصلا انه يقول يخصته المرضى كثيرون او ربما شخص ثاني يقول له هو يقصد فلان ولا يقصده أنا معروف المكان الكلام معروف ويقصد لا اقصد طيب اقصده انت انا اقصده كان حتى تستيقظ انت وحتى تستفيق وحتى تنتبه ما ادري من انت لكن اقصده كان لانني اقصده امثالك لهذا المعنى أن اقصده كان بمعنى انني اقصده امثالك من الغافلين اريدهم ان ينتبهوا لان الانسان اذا لم يكن حذرا من الشيء كان اقرب الى وقوع الى الوقوع فيه ان الانسان إذا لم يحذر الشيء كان قريبا الى الوقوع فيه ان لم يكن واقعا فيه فان سبيل ان نحترس واحترز من الكبر ومن السوء ان ننتبه ان ننتبه عشان يكون قدوه يعني انا ليس عندي شيء اتكبر به حتى لو ليس عندك شيء تتكبر به هناك ناس يتكبرون بلا شيء حقيقه انا احيانا احار وفي بعض الناس اللي هو لماذا يتكبر لا اجد شيء اتكبر به احتار والله يتكبر لاجري اي شيء انا اريد ان ارفع اريد ان اجد شيئا واحدا يتكبر به انت تنظر إليه. لا عنده في الدنيا تعليم ولا في دينه تعليم ولا يصلي وليس عنده مال وليس عنده احترام بين الناس وليس حتى صاحب دنيا حسنه وليس صاحب شكل حسن وليس انا أبحث عن شيء فيه يجعله يغتر يجعله يتكبر لا اجد الا قلبا خبيثا نفسا خبيثة جدا ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم لهم عذاب اليم منهم من, من؟ شيخ زان هذا الشيخ كبير في السن هذا المراد الشيخوخه الشيخ, الشيخ اللغة في اللغة ليس الشيخ في الاصطلاح شيخ في اللغه كبير السن كبير في السن ويزني بعد كبر السن شيخ زان وعائل مستكبر عائل المستكبر فقير ومستكبر والغني يجوز له ان يستكبر الغني يجوز له ان يستكبر لا يجوز له ولكن الغني واضح عند الناس ولماذا يستكبر صحيح عنده شيء جعله يستكبر فشيء دعاه إلى التكبر لكن هذا العائل المستكبر هذا يعني ليس عنده غنى ليس عنده مالا ويستكبر هذا يدلك على أن نفسه امن اخبث من نفس ذاك الغني المستكبر في هذا الباب على الأقل وعائل مستكبر ومالك كذاب لماذا مالك كذاب من ان شدهم لان العبد الضعيف او الواحد من الرعية قد ياخذه الملك انت قلت كذا يقول لما اقول صحيح او حد يقول يا باشا لما اقول صحيح يخاف لكن الملك هو لا يخاف احدا فوقه من الناس يعني فلماذا يكذب؟ لاكن هو يكذب ليخبس نفسه فلهذا كان امره هؤلاء مشددا مع أن الكذبه حرام بالنسبة للملك ولغير الملك والاستك والكبر حرام بالنسبه للعادل الغني والعائد والوزن حرام بالنسبه للشيخ والشاب لكن لماذا غلظ الامر في حق هؤلاء لأنهم ينبغي أن يكونوا ابعد عن هذه الذنوب ولكن الاشتداد الخف عندهم كانوا اقرب نسال الله تعالى العافيه ال ال ال الذي يتكلم يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر هذا في الجنة اثبت لي الان انك ليس عندك مثقال ذره من كبر وأثبت للناس جميعا واظهر ما تريد من التواضع وافعل ما تريد وقرر ما تريد وانظر وافها في النهاية في القيامه في الاخره هل هذا سيجدي شيئا هل هذا سيجدي شيئا سيجدي لن يجدي لأن بعض الناس يعني ايش انا نتكلم في واد وانا حول صلاح القلوب حتى تصبح الاخره وحتى تصلح الدنيا قبل الاخره وحتى نستقيم على ما يحب الله تعالى ويرضى وهذا أن نتكلم في واد هو يتكلموا في الدنيا بعض الناس يفكر انه لا يكون متكبرا حتى لا يكون منتقدا انا لو انا متواضع يعني انا احب ان اكون متواضعا لماذا حتى يقول عني الناس انني متواضع لا استعار ايضا بعض حركات التكلف والكذو حتى يقول عني الناس انني ماذا متواضع الناس كلامهم لا ينفعنا شيء كلامهم لا ينفع قد يكون وبالا عليك إذا قيل إذا كنت تعمل يقال ويقال قد قيل كن ودالا عليك صحيحنا وليس صحيح بعض الناس ايضا قد يتعلموا هنا بعض المعلومات أو ياخذوا بعض الاشياء فيرى ناس كثيرين لا يعرفونها فيذهب ويتكفل الفرصه حتى يعني ايه كمان نقول بالعاميه حتى نطط عليه انا اتقفز عليه فرصه وقت هذه فرصه حتى يقفز علي كان قلتوا تعرفونا كذا تعرفونا الكتاب الفلاني تعرفونا الشيخ فلان حتى ايش يتقفل انا انا عندي وانا قرات وانا وانا درست والله وانا من واحيانا بعض الاخوه هنا يحضر لا اعرف اسمه فهمت يعظمات المره مره في الاسبوع فهو يلا نفسه يحضر طبعا مره مره في الاسبوع بالنسبه لي هذا لا يحضر تقريبا يعني صحيح فبنوي يعتبر نفسه مواظب انا دائما في الدرس بره في الاسبوع مرة في الاسبوع هذا لا اعرف فهذا ابو مكان يقولون هذا من اقرب التلاميذ في في ذاك المقام ومن يعني ايش باقي يعني يقول هو كان ايش يعني كان سيستشيرني قدامي وانا لا اعرف اسمه غلطا يعني وين يذهب يضحك على الناس بهذه الله المستعان طبعا هذا التنبيه على هذه الأمور واجب لان فقه ما يتعلق بصلاح القلوب وامراضها هذا لا بد منه نحن نتكلم هنا في احكام الطهارة طهارة ليست فقط طهارة ظاهرية طهارة قلبية طهارة واجبة ايضا أن تطهر قلبك من الأمور المحرمه هذا أمر واجب لا يكفي فقط ان ندرس ما يتعلق بالطهارة الظاهرية بد من دراسة ما يتعلق بالطهارة الظاهرية ودراسة ما يتعلق بالطهارة القلبية وإذا اردت ان تعرف دليلا على هذا اقرا كتاب الله كم ايه في كتاب الله تجد فيها الكلامة عن الطهارة الحسية وكم ايه في كتاب الله تجد فيها الطهارة الكلام على او تجدها متكلمة عن الطهارة القلبية ايهما اكثر الكلام على طهارة القلب ام الكلام على طهارة البدل انظر انا كل انظر اقاء القران احاول ان ان تنظر في القران حتى لا تعاد حتى لا تظن أننا نتكلم في أمور ماذا لا داعي لها او لا قيمه لها بل هي امور مهمه جدا وافتقاد كثير من الناس لها وللتنبيه عليها جعل المظاهر الردية نراها بعض الآن من يتصدر ويتشيح لعل في حياته ما نبهه حول بعض الأمور الأساسية التي ينبغي التنبيه عليها دائما صلى يلتقط من هنا صلى يلتقط من هنا لعل سوء نيه جعله مبتلى بتقدم في موضع لأن الله لا يظلم احد لما يجعل شخصا يكون إماما في الضلال لا بظلم من الله لا لما يكون راسا في الفتنه لما يكون مضادا لأهل السنة محاربا مناويا لأهل السنة هذا ابتلاء بالفسق لعل الله اطلع في قلبه على فساد وفي نفسه على سوء فابتلاه الله بتقديمه في هذا الامر حتى يكون هو المضاهره المناوئ المعادي المضاد لأهل الحق والهدا ولا يظلم ربك أحد ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين تفهموا هذا على اي حال أن اقول الكلام وهذا واجبي ان اقول الكلام وانكر وأعلم في الواقع أن استفادة أكثر الناس قليله علما ثم تكون أقل عملا يعني الذي يعي هذا الكلام اللي يسمع كلام سهل لا اتكلم بعبارات صعبه ولا برموز ولا باشارات ان كلامي سهل واضح. لكن هذا الكلام قليل من الموجودين لعل هو الذي يعقل أصل هذا الكلام يفهم تاكيد ثم تجد الأقل ربما الذين يحاولون يحاولون ان يحولوا هذا الكلام إلى تطبيق عملي بحيث انني عندما اتي في مقامي اتباع الهوى لا اقدم الحق اقدم الصواب لا اقدم الاو لما اتي في مقامي الغل لا أذهب أو لا أخرج غيظي في شخص لا ينبغي ان اخرج غيظي فيه لما ياتي مقام التحقد والتحاسد والنظر الى ما عند الناس لا اقهر نفسي وابعد نفسي عن أن اكون متقدما وحريصا على أن يكون فلان متاخرا كما انني متاخر أو أن يكون فلان على مثل ما انا علي بعض الناس عندهم هذا كما قال لي ذكرته هذا متى في الصباح في قريبا في العصر يمكن في العصر ربما انا اذهب للمكتب في العصر لا لا تفهم انت انت تفهم وتعبث في القلب تعرف المهم لا نريد تستاذن جميعا ماذا تقول اقول بعض الناس إذا ما راى اخاه متقدما للخير يريد أن يؤخره اليه فانا راى اخي هذا بعد الدرس يجتهد في التعلم وفي المراجعه وفي المذاكرة لا يتحمل هو كيف هذا مجتهد وانا لست مجتهد لا لا بد ان يكون مثلي فيضل وراءه وراء ولا يرتاح حتى يراه ماذا متاخرا كما هو متاخر بعض اصحاب الانفس الخفيفه هكذا فعلهم لا يرتاح حتى يرى اخاه قد تاخر عن الطاعات والخيرات فاذا ما راهه قد تاخر عن الطاعات والخيرات لا يستطيع ربما ان يحبس ضحكته ها انت ها شخصا هذا الشخص يتقدم الى الصلاه دائما ويحرز الثانيه تاخر فهذا المتاخر يقول لماذا هذا يتقدم وانا لا اتقدم لماذا هو يتقدم وانا لا امم فالت الى ان يراه مره جاء متاخرا وربما يعود ربما, ربما غير ذلك نفرح يحصل الله العظيم يحصل لا طيب قلت يا حصل ان لما رااهم متاخرا فرح انها متاخر أخيراً شفيت نفسي هذا موجود او ليس موجودا تخص نطرح سؤالا في الدرس فكلما سالت سؤالا ها فلان يرفع يده ليجيب ها فمره سؤالا فذا الشخص يلد انا كل مره يرفع يده دائما عنده المعلومات دائما يراجع دائما يذاكر فاسالوا سؤالا فذا الشخص لا يرفعها اخيرا أو يرفع ويجيب خطا لا سلام اجاب خطا ضحكوا عليها موجود هذا الخبث في النفوس أو ليس موجوده احيانا بعضهم يقال له فلان هذا مثلا رزقه الله كذا مثلا يعني قال هذا فلان أه أه أه رزق أه أه شيئا حتى احيانا يكون شيئا يسير او شيئا كبيرا فلان هذا رزق لحمه فلان هذا سيربح اضحيه هذا لهذا العام فوق في اطار اخر في مجموعه اخرى من الناس فلان من رزق سياره فتجد أن هذا قد اصيب في وجهه كانك لطمته كانك ضربته ها لماذا؟ ماذا رزق؟ لماذا؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله من امثاله و مثله. بالله، يا اخي لماذا؟ أبا؟ لماذا لا تفرحوا ان نضاه نعمه على اخي كريمنا؟ صحيح لماذا؟ افرح يا اخي يا وتبنى له الخير. صحيح؟ لان هذا كانه ماذا؟ كان احد ضرله، كان احد لطمه، لماذا؟ معقول؟ طيب وبعضهم ايش تجد الأمر واضحة يعني قلت سيارتي انا سي ابن هذا معه سياره هذا معه سياره انظر سيارتي سيارتي قديمة. سيارتك جديده سيارتك جديده انظر سيارتك, سيارتك فيها سياره نحن ليس عندنا هذا يعني اذا اكرمه الله قبل ان ايش تصدم وهي واقفه السياره قبل ان تتحرك تنضرب ربما يتحرك يمشي قليلا يا دبيش العين وتدخل الانسان القطر وتدخل الجمل القدر وحسبنا الله ونعم الوكيل تدخل الانسان القدر ناس دخلوا قبورهم مرارا لسبب شخص خرج هذه قصه سمعتها من كانت يعني يحدث هذا بعض اقاليب ذاك الشخص يعني من من, من إخوتي الولد نجح حصل على الشهاده العليا او كذا رجع فامراه من جيرانهم خرجت يوم وقالت لماذا ابناؤك ينجحون وابن ينجحون وابني لا ينجح وابناؤنا لا ينجح تصاعد الرجل فتح الموقد تسمى بالمتجذ فتح الموقد النار وهبت فيما وان هناك امور اخرى تتم عندما يكون غير ذاكر لله غير متحصل غير كذاب النار من الموقد في وجه مات واحد الاخوه وواحد دعاني من قبل عن قريب لزوجته تولى وظيفة, أو أخوه تولى وظيفه جديدة اخوه شيئا من هذا القبيل هو في وظيفة مرموقه واخوه تولى وظيفه جديدة فصنعوا حفلا والناس يفتون بالاشياء الحاملينها طبعا هذا الـ الـ هذا من اكبر الأسباب التي تجلب عيون العائنين فهمت اه حقيقه يعني ترى شخص يعني سلم مجربا يعني <تصفيق> المهم هذا النص يصلون الاشياء كذا يقولون رجل في اليوم الثاني كان في مكان ما مر اتصل ببعندي ببوط كبسه في 33 في السبت ثالث يوم 30 تقريبا ورياض رجل رياضي يعني لا تقول مثلا اصاب مر... لا رجل رياضي وكذا و... ولا يشتكي من شيء ولا صحيح حوالي واحده بل هذا بالدمات لماذا هذا ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نظر ذاك الشخص الى ذاك وسبقا الا ما يقتل احدكم اخاه الا ما يقتل احدكم اخاه اسمعوا الله طالب العين لا بده يمشي ريهام اذا لم اذا لم في مثل هذه الامور حتى العين يا اخواني تؤثر بالاطار العام لا تؤثر في الخاص تؤثر بالاطار العام يعني شخص يقول اهل البلد الفلانيه ما يعيشون عيشه جيدة وليس عندهم مشاكل وليس عندهم وكذا فيحصل عليهم ما يخص يقتلون يخرجون من بيوتهم بعد ان يقتل من يقتل من صحيح عليه مستمع العينه تؤثر حتى التاثير العام صحيح عليه الرساله صحيحه فعلينا نسال ان أحذر من الايش الخوف الذي يؤدي الى هذا وأحذر أيضا من إطلاق العين بدون تبريك خصوصا أن بعض الناس في بعض البلاد وأتكلم هنا في مصر عندنا في مصر هنا بعض الناس من بعض المحافظات ها لا أريد أن أقول المحافظات هذه في الشمال أو في الجنوب أو في الشمال والجنوب ها ناس عاداتهم هكذا أن ينظروا إلى الغيب وما عند الغيب ويو يقدرون حتى لو ما دخلوا بيت شخص قالوا هذا البيت لا او ليس لا وهذا البيت كذا وهذا لمن من اين من هذه ايجار ولا الشقة الشقه ايجار او مالك انت يا اخي ايجار أو تمليك أو مملوكه ليست مملوكه وعندها وليس عندها مالك انت مالك أنت, انت انت تقول لي طالب عين لماذا تسال عن هذا لماذا تتدخل في هذا انا انا انا, أنا كمسلم اخاف على اخي من عين صحيح انا رايصه صحيحا اننا لا نكون حريصا ان لي اتتبع ما عندك ما رايت من خير في الحمد لله وما لم ارى من خير الله يبارك الله يبارك والله لا, لا تتبع ما عندك ما الذي جاءك من الذي حصل لك ها انا هكذا بعض الناس عندهم اسلوب سيء جدا يعني اذا دخل بيت اخيه بده أن ينظر في كل شيء حتى احيانا يجد اشياء مغلقة يفتحوها يجد درج مغلق يفتحوا الدرج ينظر فيه افتح درج ينظروا فيه يجد شيئا مغطى يكشف هذا ما هو ويجعله يخرج فينظره هو في الخالي يعني مثلا يا ليتي بشيء ينظره في الخالي ماذا هذه السنه ماذا هذه الاخلاق لماذا هذه الساليم الخسيسه التي لا تصدر الا من انسان خسيس صحيح إذا كنت انا اظن ان اخي لا يحب ان, أن انظر في هذا لا انظر لا يحب أن افتح هذا لا افتح بيحصل الامر ببعض الناس وخصوصا للنساء امراه تزور امراه تدخل غرفها إلى المطبخ الى كذا تفتح الثلاجه تنظر ماذا ما عنده صار الى اقصد ولا يقصد تفتح الثلاجه ينظر ما الذي عنده هناك ما الذي ليس عندهم مثل ما كان الكورونا عن صدام يفتح الثلاجه يقول اكل لحم ما ماكل ليش ما كل لحم ماكو كذا يعني يتفقد الرعيه تز لا بده يكون عندهم لحم واشياء وكذا الصدام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي صدمه الله تفهم بعض الناس لابد ان يتفقد هذا التفقد في بعض الاماكن عند الزواج يدخلون ينظرون كل شيء ويقارنون يقارنون هذه هذا ابنتي لم يجيها مثله هذا وجاءها هذه مثل هذا حصل لا لم يحصل هم كذا يعدون حتى الشراشف وال او المناشف وامان يعودونها واحده واحدة وكل بلد بحسبه الايش اللي طالع في هذه البلاد بدنا مدينه الفنيا بدنا 10 شرشفه وفي هذه ياتي ب 15 قلنا مصطفى شندوت في قريه لابد مدينه ب 30 30 ايش يعني, يعني لا تدري هؤلاء متى سيعيشون حتى يستخدموا كل هذا ولا حول ولا قوه الا بالله هذه الأشياء الخسيسه طالب العلل لا بد يتنزه عنها يا اخواننا لا بد ان يكون مترفعا عنها لابد بد ان يكون ذلك مجاهدا نفسه للبعد عنها مجاهدا نفسه للبعد عنها صحيح او اعلموا ان هذه الاشياء بتوصل الناس إلى الكفر والعياذ بالله لا اقول فقط الى الضلال والبدعه والانحراف والتخلف عما ينبغي أن يكون المرء حريصا عليه ومتقدما فيه لا تاخذنا إلى الكفر والعياذ الامل ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله وما يلعن الله فلن تجد له نصيرا يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل فقد اتينا الى ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما ومنهم من امن به ومنهم من صدعا وكفى بالجحيمه سعيرا اليس كذلك بارك الله فيك تتدرون ما اقول طيب مره الماضيه جزاكم الله خير هم لهم نصيب او قد ذلك الذين الله حس ليس الذين لعنهم الله ما يعلم الله فلن تجد لهم نصيرا ام لهم نصيب من الملك لا لاؤتنا الناس لنقيرا ان يعصوا الناس على ما اتهمهم الله من فضله نعم طيب هنا احد الاخوه يقول اذا كان هناك من توجد من يوجد يعني فيه ما تقول ويفعله بالفعل وانما يجلس مع نفسه وفي في موعظه يجد فعله خبيثا ثم عندما يوجد بين الناس يعود مرة أخرى وذلك عندما يسال عن سؤال أو يجد امرا فيه نهي وامر بالمعروف ويريد الاخلاص وابتراء مرضات الله ولكن لا يدري كيف يكون هذا عند الوقوع في الأمر عليه ان يجاهد نفسه وان يترك التصدر لهذه الامور ما استطاع الى ذلك سبيلا طالما أن هناك من يكفيه فليكف لكن انت هناك من يكفيك لماذا تحرص على المبادره لماذا تحص على التقدم الا لمرض نفسك بعض الناس يعتادوا التقدم فصعب عليه ان يتاخر لانه تعلم ان يكون وجيها متقدما مضاهرا هكذا الى آخره ولا حول ولا قوه الا بالله فجاهد نفسك وتأخر متى ما استطعت التاخر واستعين بالدعاء ولا توكل إلى نفسك وذكر نفسك بحال نفسك في هذا الوقت ليس فقط في وقت الموعظة أو إذا جلست مع نفسك واعلم أن هذا من الاشياء تذكر بها نفسك أن تعلم أن هذا قد يكون سببا في بعدك عن الله وسببا في عدم قبول الناس لما تتكلم به وقد يكون سببا ايضا في بعد الناس عن الله لأنك شخص بعيد عن الله فتامر بالمعروف او تنهى عن المنكر لغير وجه الله وتخالف في هذا شرع الله فيؤدي هذا إلى مفاسد كما يرى في كثير من الحالات ثم ذكر نفسك بانك محتاجا الى التعلم انت لا تحسن كتابة الاملاء في كثير من الكلمات تجعل الاخلاص وكذا اذكر نفسك انك محتاج الى التعلم ودي في نفسك انك جاهل لا تحسن الكتابه أنا افيدك بصدق حول نفسك فالجاهل لا يحسن الكتابه لماذا يتكبر هذا هذا ايضا اخ يقول ما حال شخص يبدأ طلب العلم قريبا من ال هل يحصل إلى شيء ولا يصل إلى شيء متزوج ام لا او يعني ايش هل يصل إلى شيء الرئيس انتي 236 امم الرئيس انتي 236 تريد ان تكون ماذا شخصا يشار اليك بالبنن ها تريد أن تمشي بين الناس يقولون هذا الشيخ فلان ها تريد هذا هذا الذي ترجوه هذا الذي تحرص عليه هذا الذي تبحث عنه بئست النيه وبئس الحالة وبئس النفسية وبئس الشخصية هناك ناس هكذا والعياذ بالله هو يطلب العلم وعينه على ماذا عينه على المنبر عينه على كان قد سدوه لك اذا تكون بالشروط ويريدوا على الكرسي فهمت مو هذا الذي يفكر فيه ولهذا ترى الأمور لا تتقدم تتاخر هذه الاشياء وهذه هذه النماذج المرضية من امثال حازم صلاح ابو اسماعيل وكذا وهل هل يسلكه فيما سلك الا الهوى واتباعه صحيح فانت تكون نيتك في طلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك اذا لا تنظر انك تصل الى ما الان هل است كل يوم من ارفع جهلي عن نفسي الحمد لله هذا خير هذا الذي انا احرص عليه اما انني ساكون شيخا ومتى ساكتب كتابا ومتى سيكتبون عني في الانترنت ومتى سأت... هناك ناس هكذا هو وبعضهم وجد نفسه هكذا مره واحده وقلت حق معقول انا هناك <تصفيق> نحن نحن ما ما انا فران مصطفى انا مصطفى ماذا مصطفى شلتوت مصطفى من بيروت عطا لنا نوسف نحن نعم ايوه خلاص تفهم حسبي الله فانت تطلب العلم بنيه رفع الجهل عن نفسك لا تفكر في انك تصل الى شيء في الدنيا يعني نريد ان تصل الى ماذا إلى شيء في الدنيا وان لا فان اطلب العلم واتعلم واسال الله أن يزيدني علما كل يوم وانا اتبصر في ديني الإنسان إذا صح نيته هكذا حتى بمعلومات يسيرة قد يرشده الله إلى الطريق المستقيم وهناك شخص ثاني يحص يقرا عشرات المجلدات ويكتب يعني عشرات المؤلفات ثم هو زائق ضال زائق ضال صحيح ولاذا انت تجد الان شخصا من اخواننا هون بعده ما زال يتعلم البدايات يفهم عن المنهج الحق ما لا يفهمه القرضاوي الذي ألف ألف أكثر من 100 كتاب فان كان أكثرها كتب يعني لا قيمه لكثير مما فيه لكن أنا اقول لك هنا يقول انتشر في الاونه الاخيره ملصق يذكر بالصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوضع على السيارات وفي الشوارع وعلى الجدران وحذرت وزاره الداخليه ليس وزاره شخص يتكلم يتكلم من وزاره ذاته من شخص جاهل يعني من وزاره الداخليه تكلم من أن هذا يؤدي الى فتنه طائفية حسبنا الله ونعم الوكيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحث عليها يؤدي الى فتنه طائفيه بل الفتنة الطائفيه في منع هذا الفتنه الطائفيه في تمكين النصارى الفتنه الطائفيه في أحد الاخوه هي الكروليس صليبا يزرع في مكان زرع ظاهرا فهمت عند منشئه الناصر هذا الذي يؤدي الى الفتنه الطائفيه هذا الذي يؤدي الى الحب والسوء الإسلام دين الدوله والمسلمون هم اهل هذه البلاد اما الشرذمه الأقلية القليلة النصرانية فهي تعيش تبعاً لما تمليه الضوابط الشرعية هذا النبي يجب شرعاً وواقعاً يأخذون فوق ما يستحقون بأضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف زن زن زن زن الأضعاف فهمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الحف عليها والتذكير بها لا يمكن أن يكون فدته طائفية ان كنت تسال أن هذا يعني هل هذا بدعه او ليس بدعه او سنه هذا هل, هل نحن نتكلم عن اصل هل هم هل الذين يتكلمون في هذا هل العلمانيون هل الحقراء هل النصارى هل الذين لا يعجبهم هذا ويحترقون من هل هم يلتفتون الى مدرك شرعي حول تعليق اللافتة ما حكمه الشرعي هل يسن أم يدخل في اطار البدعه ثم مجرد التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ينبغي الحرص عليه أن يذكر الناس بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعجيب جدا أن يصدر مثل هذا الكلام من من ينتسب الى الاسلام ولا الثاني الذي يقول انا مسلم موحد بالله لكن هذا الكلام وضما يكون ترويجا اخوانيا تبا للإخوان سببا للاخوان حقيقه الا الى الله المشتكى نشكو الاخوان إلى الله كانوا سببا في تسلط الاعداء علينا حتى ظهر من ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا من يقول ان وضع كلمه التذكير بالنبي صلى الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ربما تعد تعد وجها طائفيا او ربما هو لاقلم يكون تؤدي تؤدي وجها طائفيا وما الى ذلك ايش طائفيا نحن من طائفه وهم من طائفة ماذا تريد هل نحن نقول هل قال الكلام للنصارى النصراني هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ايها النصراني الكلام للنصراني النصراني الخاسر الكافر برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يصلي عليه ونحن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقرب الى الله بذلك وسبحان الله بدون انتباه الى هذا لعل في ايش في يمكن او متى في صباح الجمعه الماضيه تانا قرانا احاديث من صحيح ترغيب وترق في الصلاه بفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نادي الاخوه لعلوا وضعوها في الشبكه في او في كذا بالموقف في الموقف المو... المو... صلى الله عليه وعلى الرسول و... وا الله تعالى أن ينتقم من كل من يعادي الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله على الوجه الشرعي اسال الله أن ينتقم من وان ينتقم من كل من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يمحقهم وان يمحوهم وان يخلط ظاهر هذه البلاد منهم واسال الله سبحانه وتعالى أن يكف شر كل اصحاب الشر وان ينتقم من اعداء الدين وان ينتقم من كل مبغض كاره لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصلاة او او للصلاة عليه وازل الله إن ينتقم من كل مثبط عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الوجه الشرعي اقول على الوجه الشرعي حتى لا يحملني أحد ما لا احتمل او يقولني ما لا اقول ليس كل من اشتكى علماني أو نصراني او حقير او أه أه أه يا اشنا نكل لا سنقضي على هذا وسنزيح هذا وسنزيل هذا البلايا والرزايا في البلاد كثيره حسبنا الله ما بقي حتى الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد هذه التي تذكر نسال الله تعالى ان يكفينا شر اعداء الدين وقيدهم ومكرهم وان ينتقم منهم ان يجعل تدبيرهم تدميره وان يجعل الدائره عليهم هو سبحانه وتعالى قادر على أن يجيب دعاءنا نساله سبحانه وتعالى ان يجيب هذا الدعاء مع ضعفنا وعجزنا وتفريطنا وتقصيرنا قادر سبحانه وتعالى على ان يجيب دعاءنا فنساله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يجيب دعاءنا والحمد لله رب العالمين